القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسر الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون قاتلونكم حتى يردوكم عبديكم إن استطاعوا وما يرتجدي منكم عبدنه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئ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 واثموه ما أكبر من نفعهما ويأسلونك ماذا يوفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون